وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَزْعُنُونَ أَرْسِلْتَهُ بِالْكِتَابِ لِتَصْفُو مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْكُمُوا مِنَ الْفِتْرِ هُوَ من عند هُوَ புய நோ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 ثم <تصفيق> يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن فَوَفِي مَا كُنْتُمْ تَرْسُونَ وَلَا يَا